إنهُ كانَ عذابَ يَوْمِن عظيم إ فِي ذَكَ لآيَ وَماَا كانَ أَكْثَرهُ مُؤْمِنين وَإَِّ رَبَّكَ لَهُ العزيزُ الرحيم.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 وَلَ نَ الزَّلناهُ على بعْضِ الْ الأعْجمين فَقَرَأهُ عَلَيهِم مَا كانَوا بِهِ مُؤمِنين كَذَلِكَ سَلَنَهُ فِي قُُ بالِالمُجرمين لا يُؤمِنونَ بِهِ حتىَا يَرَوُ الْ العذابَ الألم فَيأتَهُم بَوْتَتَوَهُم لا يَشعْرون فَيَقولُواهَا نَحْنُ مظرون. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَأْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مُتْعَنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يَعْدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرى وَمَا كُ ظَالمين وَماَا تَنَزَّلتت بههِ الشَّيطين وَماَا يَبَغِيلَهُم وَماَا يَسْتطون إهُم عَن السَّمْعِلَ مزُولون فَلاَا تَدعع مَ اللهَّهِ إلَهن آآ آخررَ فَتَكَُ منِنْ الْ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 إَِّا الذيَّينَ آمَنُوا آممِرُ الصَّالِحَاتِ وَذكَر اللَّه كثيرَ وَذكَر اللهَّه َكثيرَ وَالتَصَرُ مِ بعدمَا ظُلِمُ وَسََعلمم الذيينَ ظَلَمواأَمُ قَلَب قَلِبُ بِسمِ اللههِ الرَّحْمَن الرَّحي <تصفيق>